Suurin hamakat baykamittaay, hawamimtaay kamittaay hawamento, wa bert Quran kaligi. Hilmuqa kujira hawamimta, wa adum maan. Quran kollamba wa dam maan. Bismillah al-Rahman al-Rahim hawamim. Sidi Ainudhi kiri kuda. Tafsir omaa ino. Lakin wa kan shaygin nei. Haga agris kamar kain qoto. Hada yamimka labatan hassan al-ghahili. Nabqaid alaihi sallatu sallam. من قراء حرفا من القرآن أنت شو هلي؟ طبم بوهلي؟ ولا أقول ألف و ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف و ميم الحرف حاجة أجرب يكل هذا حاجة كلا نوا كان شجنا يوم حاجة معجزة هذا عرب على صهر دقوح هلي قرآن كان حروفنا تقانني عادي يقسم يسنيها هاء يميم يكاف يو يقسم يسنيها عرسه كلا لك على الله وحده والكتاب كتاب كبر كل عرتي المبين عداي waadakh in annagu anzelnaa qur'aanka waxaan soo dajinay fi leelita habeen mubaarak ah tuna barakaysan in annagu waxaanu nahaybu aleedi in annagu kunna waxaanu mudiriina kuwa dadka u digay waxa qur'aanka loo soo dajin dadka loo digay fiha habeenka barakaysan dhixdiisa أمر farq حكيم la kala hukumi kullu amrin أمر kulli hakeeman muhkamana wallahu hukumayo amran إننا كنا أحاولنا أن نحيبوا المرسلينك والرسول يدربوا عنه لا يدربوا عنه رحمة رحمة أم من ربك ربك كهذا الله عليه سبحانه وتعالى كتابك وكنات قرآنك وحسي يدهه من بركة الله وليلة القدر ليلة القدر هو أوه إنا أذلناه في ليلة القدر هو وليلة القدر لا يوجد في الله هذا القرآن كنت يلا بعد أن تنسى وإنه يده قرآنك أوردن لما شو دقيقينه وو بلعوه ده. شو دقيقين في سهبين كا بلعوه بتاعي. وها نلقيه العزة مليء دالله شو دقيقين؟ مركز ملك تبريل على حساب الوضع وقاعي. يوجد سقادة يبالي. هي لذا مباركة لا يقانوهم. قرانك Mä läkii ugu fadl bin Nabilu shodigi jibril. Mä kaan käy ugu fadl bin Nabilu bilabai almaka. Ähätt the ugu fadl bin Nabilu shodigi niwiyullahi Muhammad. Häben käy ugu fadl bin Nabilu arora. sanat ka häben wixii xukun aha yaabinka la soo dejiyo malaa'ikta loogu yisiin wixii dhimanaya wixii noolanaya wixii rixqi ah wixii madara waxa lagu wixii dhici doona sanadka habenkaas la soo diyaarin wala subhanahu wa ta'ala malaa'iktu luuh mahfudka intay ka soo ogaadaan iyo malaa'iktu nabi u calay waxa jira nin magciisi soo baxay ilaa magac soo bixi habal uu dhimanay sanadkan ibal uu dhimanay in magciisi نبي الله محمد عليه السلام. مركو اليل هذا مباركه وها بينك. ولياجدوا الشعبان. شنيه طبان كذا. تدبى حس الشعبان شنيه طبان كذا. وآه مثل أحاديث ضعيفة كصارعه أمورصه. وآه ضعيفة يا كصارعه. شيخ شيخو ضرقيه من بري ليشوي كرين. كويه طبان موليد markaas waxa xoola la الكتاب jiray mowliidka muallimeynta wal kitaab kitaabkii baan ku dhaartay al-mubiin ee adaaya waadixaa macnihiisu waadixaa aha inna anagoo unzilaahu wa sawwadjna qur'aanka fi laylatin mubarakatin barakaysan maxana allagu soo كل أمر أمر كل جحايم المحكمين الحكومة يصرت أمر من عندنا حاجة يا إن أنا وحأنه نهيبون كنا وحأنه نهيب مرسلين قوة وحدني ومحان أدير الرحمه اللي أجل الرحمه رحمه دارت هذا الله ذين اليوم والرحمة ما دلنا حريصنا يحبب الشيء جيه إنه أله هو أله الصميع كمقلوي العليم الله سبحانه وتعالى أفعاشة بركو شيء يستد الجمع الله سيدا الجمع إننا كنا منذرين إننا كنا مرسلين وسيدا الجمع توحيت كم رك اللشيء جيو وامفردم بقى للبشر إن هو ألا هو ألا الصميع كواح والبمة غلو يقال رب السماوات ويه كبدل أما كوبا سماد الرب قد جذي ويه يوال أرض يو بينهما أنت أرض حاسة إن كنت متى تين موقنينك ويا قينينك فهم يهداه تين وحي قينيني الله شود دجي. أرسل شدري رحمه درسي أطود دري، والله أسوي. هذا جينيني سادي أطدتهم، تدق <تصفيق> دمتيه. رب السماوات الله، واصدره أسود جية. يو الأرض وما بينه لا إله إلا حق الله عبدا متر إلا هو السجى موياني. يحيي وحنوليه، ويميت ربكم رب جين wa rabb abaaykum abayowgin rabbigoodi way ala waliina hore yuhuwa yumeetu mafcuulkiiba go'an mafcuulku markuu fara badan yahoon hada lagu koobi kareynin waa la gooya waa aan wax la la wixii waxa la wixii allah ba dilay waa rabbigii hore marka markaan nimanka la hadlayaa qolada way inagana waa sidaa kooban ba la sheegay laakiin anagu Olada lele, joo, ja Rabbi kuva Rabbi, joo, Abi Yogiin, ja Rabbi kaha. Sida La ilaha, ilah abida meksho, illah huo, Allah wa Yhiiu, huponu, olajoo, joomiutuua, nudi lah. Rabbi ku, Rabbi joo, Nui. Joo, ja Rabbi Abaikum, marka. Sida marki uhlujua, adi. Bal ini, fahman dai, hoom joo, fi shakin يلعبون كل عيارة يا شكل كلها عيارة وبعد الكباد لحد بنية وعياردو حوي الدنيا كل وهذا خبر بعد خبر كاد جنائي هو هذا شكل إنت يلعبون كوت على المدوار بعرابت بالهم يجو في شكل بيكون شقيني يلعبون وعيارة يا بعد الكباد عيارة ذل جوت على الجيل قلوا بل هم يجو في شكل بيلاعبون كوعيارة مركوحة الله يري فرت غبسك يوم تأتي السماء ما لنتمرك أيلا إما بين دخان قيق مبين أن عضدك الناس عضدك والدبلي قيق هذا كان عذاب العذاب يؤلم أحن وشيا مركسي وحيده ربنا كشف إلهنا جف العنا حاجة العذاب العذاب إن أنجو مؤمنون مؤمنون بانهاية إلهنا جفيت بينهاية فرد يبقى حسيابه بذمك فسأقول يا وحيد وآخره on valinta kyllä, mutta Iman, käsitys on että meidän on valittava. Mutta se ei ole oikea. Mutta se on oikea. Mutta se on oikea. Mutta se on oikea. Mutta se on oikea. Mutta se on oikea. Mutta on oikea. Mutta se on oikea. Mutta se on oikea. Mutta se on oikea. Mutta oo sakhra jiin markaa markaas haqiiq ba iimanayo markay sa u dhawraan indhohoodu qiiq bay arkaan ilaa wixii daruurimo jirto waxba ma jirro qiiq bay indhohooday arkaan markaa sa nabiga looyi bilali salatu wassalamu waxa li wareemur darway baaba eene oo فرت قب سقبة النبي قال يقول كور نور يوما ما لين تأتي السماء وستمدوا أيلا إما بالدخان مبين الله وضع أركوك أوه سهودي يدي غيظ يبى مل والمكان مري يخشى الناس هذا عذاب كاس عذاب العذاب أليم المليم الحنوتية برك وحده ربنا رب يشفي أن نقف يتأل عذاب عذاب كن إن أنا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 waayidaahdeen ilaahay u naga faid aadabka muuminiin baanahay barkaas suuud mahdaay waan toomayaan oo aan waxa ay uga soo nagtaay rasuulkiiba baa ugu imiday diideen qayci walba ugu dareen xagee waanadu uga soo nagtaad xagee ka soo al anna رسول الرسول مبين وعد ثم تولوا اي كجي سيدنا عن الرسول يا حقي هو ده وقالوا خيد انه هو معلمن وحل بريوي بشر با وخبر ماجنونن ولي با والبن ان كاشف العذاب عذابك واكفيدنا قليلا ان إنكم انكم يدكون عائدون الضلال كما تكونون الله سبحانه وتعالى تي ابارتي ولاغه فايده قولد ري قريشات هذا ما شوم بيتي بو نكونها ان انك بو الله يني كاشف العذاب عذابك وكفه إذن قليلاً مدير إنكم إذنكونا آي دون واتكون نقونيسان حمانتي باتكون نقونيسان يوما مالن حس نبدشو شأن نقابنا البطشة تقابا شأن الكبرا أوين إنه أنه منتظمون وكا أرغدني الله سبحانه وتعالى ما شاء أغفى عن وحاوية مالنة بطشة حوقة له ومالنة بذربة له ومالنة وما إسلام كهير ومالنة إسلام كهير أو مدينة تجاي سنة كيل بعد الهجرة ذا يا بدر أبو سفيان وأور فربذن وبقلال أور بذاع كفرن الله صار شاعي بركان وحول الدادي أربع راعي سد بقليل الله ريا تبع يا بدر كام بيتمنين إن نحذق شو سلان أبو سفيان ما ينثور ندري يود على شو علمه القرآن شيء على شو علمه النبي يحصى هذا يأخذ ثلاجته الدادي ba kullin oo hubaysan ba meesha soo fadhiisatay labada qolamid koodan baad la kulmeeyaan ba lay. Allaana wuxuu daartay kuu xoog badan ila kulmaad. Marka waxa Ilaahay ka soo saaray 3412 oo kunin waxay dileeniyi waxay qabteeniyi waxay xoolahiin ka qaateen ka dhige. Ba lintaasay Carabii qosatay markaa waa badsi ugu xoog badanayd. Kulkun hubaysan layd yawan maalin إن أنا جن منتقمون وكأرجل ذين أيوه نبي لأي محمد نباته أوجي سين ولا كأرجلي بل قد فتنا وافتنا إن قبلهم كون قريش آهورتار قوم فرعون فرعون قوم كيسى وجاءهم حاوي من رسول رسول كريم نوعاً عكساً نبي مسؤولي هاكرم كيسى أنا أدو أي أدو إلي الله إلى دميسي دفء بنشرالي إني أنا أقول لكم يذكر وحنا الرسول الرسول أمين أمين خائن خائن. كل قبيض علماء بذينه. قل أن أدعو. يا ليس أقبله إلا يا حاجة يا الله. أدعو ما لهم. بكر رافعون هذين كولا الله لا هو حوي ورحب وحديث يبتكر رافعونه. قلا إسرائيل يدي بجسورة شيء و. قبلهم قبل Qom a Fir'awn a Fir'awn Qom kisim, ujaa humpauij mit Fir'awn Rasool Rasool, krimen an adu ei adu, gutu ilahyhaiga idiba alam domadi taalu, inni aan igu aatiiko wax aan idin la و bi suldaan hujoob meenno aad wayna anigu ciistoo waxaan ka magan galay bi rabi rabi ga waxa rabi kun an tarjumooni inadi xajmisan tarjumiga waxa الله ila dhagax ku dilid على الله حقا كن رقن معنين وحا وجه عباداته ككبرنا ولي بالسلطان عدو حجاني دين لا إمن. الله امن انغونا هدا دي الله رب جي ربيين ودا يعني ترجموني الى دغخان لا دخدان يا كمغان قال اما دي عينا ان ادو سودي بي الي عباد الله ادوميه الله ولا تعلوها كبرن حق كن على الله على عبادة الله إني انغو اتيكم وحان دين الله امن بسلطان الحج مبين وعادي wayna anigu xudtu waxaan magan gali bi rabbi rabb gay wa rabbakum an tarjumuni ina diddak hisaan oo didishan ama i caaydanba wiilam tuumunu li hadaydan irumeeyneen faa taajiluni igadhaaraadana bay saabto hadaydan irumeeyneen teega fogaada dibuun xebbigi bu bariyi oo muxuuri an haa ulaay kuwa si qoomo qoom weey mujrimuuna oo dambiilayaala marka saa la goor biibaadi aad oo mahiga leelay la goor ka mutabaacuuna walidi soo raaci doonaay wa turkil bad dana kaga takrawan iyado kala fadhiidaw kala taagan marku لا يقوم <تصفيق> كسواء مجرمين، وركى سألوا وحكويني، هباني مر شهر كجوري، ربنا إسرائيله، ولد سرّع دونا كله، مر كي بدّي أوك على جه حتى يمرن، ينمو سوحوه دم عاي، ينو أشيء يتو بدّي كله فيته، يبدو يسكسو درمته، ساي فرعون وقح جابته، مركى سأل يده، هكلا تجنتي هيسكونو فنك، ويكون القرى دونا كونا كقرى دابا fudda arrebe wuxuu rabbi geeyay bu bariyay oo muxuuliyay annahaawlay ku wasi qowmo qoon way bu jirmuna dambilaayaal markaas aan allah wuxuu amray faasiri la goorbi cibaadii aad doomaahiga leeyleen habeen in kowidi ka mutabaacuna waliin soo raaci wa bahr qulzintan يدو badacs wadrukul و موسى و خو دمعهين بدا كل دار انتو اش كلوفتو دا بال لا حتى بان مخا يالاي انهم كواني. كو وني كدبا سوداي جند و مقرو قونا لماشيناي بي ما لا لو ماشينيا كم تركو خيف الروبال شي كم تركو انتي باي من جنات بيرو و عيون الى بيا و زويرن بيرو بل اه و مقامي غوريه كريمينو و ناعسن و نعمتين راحه كانوا اها في حدخ فاكهينه كو كل راحه di faakiina alif lugu taago ku raaxaysay way faakiina hadii la yiraahdana ku kibreen way marka faakiina alif ba haday noogu taago allah wuxuu leeyay rafiicoon markay soo baxeen wuxuu yiri way naga cadee la Neil Marku Masar Sagasagalga anomidmail have so done over Lambertova the Barwaga, Yaguria Dad, we heard on Hal Halmarini Kadagazan. Come in Tebay, come to a Kasir, Isifamaha, come Kasir and Imbadan, Y Taraku Kataganatin, Berug Berguda, Ye were un in Ilabia, you was ruined in Baerbalet, you magami guri carimido when accent yow naxmadhi nicmo kaanu ayahay fiidhi xaakiina ku ku raxis ka dhal ka alamru ka dhal ka halaysi dawl saasay wuxu daceen wa wadasna waan dhalseenay qowman qowman aakhreen oo kale fuma bakad uma ooyin alehim ree fir'oon asmaao samad uma ooyin وما ardo ardo dum uma ooyin uma kaanu ma inaan mudariin waxa la dhalhsiiye reban Israa'il marka qolya waxay idaan taariikhda lagu mahiyo keebani هو inay masar dib ugu noqdeen quraanka kuugu xuleeyay dhulkiisa raban Israa'il waxa la dhalhsiiye marka way ku noqdeen xukunaan bay ugu noqdeen dhulkiisa isku haysay qoladaas la dhalhsiiye samadiy arldada uma weyn macneen waxa ay carabta سامد بالباب اغفرا وعملكي سو كغلو البابا اغفر عملكي سن دلغي او كغلو ارضنا ميلك سو ugu cibaadeysto ruuxi markaatibay u tahay marka ardhadu u ma ooyino dadkii أرضي وحده حلسين قوم قوم آخرين أكلوا فجور فما بكرت أمواجين عليهم دشوا السما سماوة الأرض بدنا يعني سماة الأرض أتونا اللي وما كانوا من نعائه هن مضرين بعد لو كذي ما هي بضرب بضرب على الغتور والغن الجينا تهبني من العذاب عذاب كالمهيني الدليلي من فرعون بكرنا بتجلينه إنه فرعون كانوا راعيًا كي كبيران إيه، أو من المصرفينه كل حد جد به، كواصو الله سبحانه وتعالى في بنى إسرائيل العذاب كفرعون كهيه، عروت هذا واللينه قبل أنا أخدمي سينه وحول بوكو سبيه، دغاليه كع نقبتهه، والجحري ويقارن والنعمة وين وين، لكن في إسرائيل مر كي صوت لابن أي مدينة سينا أي مدينة. مو سويلها نص ما بينه سيدكون دت إلى هي عابد الله عابد بوجمادين قصي نصو كمال لهم عليها جعلنا لهم كمال نص ما يجعلنا إله كمال لهم عليها نص ما بينه لكن ما ينقعلوه من ولقد نجينا وأن بدقل إن بني إسرائيل من العذاب المهيمن عذاب كيد جليين من فرعون بكنا بدقلن من العذاب اللي لقى فرعون كان وحواها عليكي كبارنا ومن المسرفين كو واحد قدبيا ولا قد اخترناهم وان دورنا شيبن على علم أن ان على العالمين خلق كان كدورنا وخلقي وقت قودها حدي كان النبي محمد حلي كنتم خير امه للناس يا لغوي مره واقولدي وقت وشي دد اهي وقت قودا جوغي يا يوم كود فدي بدنايا هودا انبياء دي بايه كدلناي ولا وان وان شرفناي على علم مع علمه ومنا أجان أن أجن على العالمين خلق جيبا كذارهني واتيناهم من الآيات آية ضحور ما شيء فيه دعيس بلاء امتحان وياه مبينه عد امتحان عدوه امتحان آية الله كانه أشي ورث العد وكانه ومسك النقنيس قانتي عدانيس بدي الله خلا شيء هاي مركع روسو بهن أنتاس سمع جزيء وضعارك، أو امتحانك وضع، يا رجيمتحانك وضع. واتيناهم وأنصين من الآيات أيها الحجّون، ما شيء في دعيس بلاء الامتحان يمبنونه عاد. إن هؤلاء قاصي لا يقولون وحيلين، إن هي ما هي نلاش معها، يد مشاد الطاعة إلى موتتنا، لمشادة الذي يأله لا يهرع، وما نحن أنجو منهن، بمشرينك والله صباحنا يمنهن. فاتقول لك هلاي بأبائنا أبا يوجي Can we tell you and yourself who will La'Azha, If you want to serve you, What we ما to serve you isn't ever so much. And you want to serve you and you don'tません. On the other hand, All Haynow says Allah and Allah each. Indeed it all is Arab Emirates. Danger to Her hate If he was not, he left The Death World. To have organised her whatever they did, He فأتول لك على بأبائنا أبا يوجي لك على إن كنت في سادقين أدار الله يوفق ليه آه من يجا خير وخير بدل كون مشركين تاع أم قوم تبعن ما ستتبع قوم كيسى يو اللذين كوي من قبلهم كوري أهلكناهم وأنه الله يوفق ليه هاي يا تبع بتكود الخير بدنا لفظي تبع بوقر كستو يمنه يا تبع ليده سيده بوقر كستو فارسا كسرى لو ييده فرعون لو ييده بوقر قيصر لكن تبع قارهنيد بالو ييده تبعن وحاوي مغيصا وخا سعد سعد أبو كرب مل هي كرب نوا وطبع الحميروي marka wa ninkii intu soo duulay yuuma kayim inuu wuxuu gey dumiyo damacayo laba laba culimo oo Yahooda tirwaar meshana wa baydkii ilaah iska tagde madiinuhu hadana tagay inuu kharaabiyo damacayo wa ninkan din marka warqadna uu qoray wuxuu yiri tubac bay ka socota Nabiyilaha Muhammad bay ku socota waan ku rumeyay waan ku raacsanahay ii duce iyo ku qoray marka reeb madinaad uu u diibay feer madinaad uu diibay marka 700 marka tub calisay waa ka magaciisa سعد baalayda abuu karab كرب karab wa al tuba almiru marka allah wuxuu leeyay ma tubi xoogaalaha iyo dadkii hore miyay kuwre ka xogbadan yihiin oo اهم يبو خيرميه خير بني ان قاموا توبق خير سعدها يا من قبل يجن كورهي اكلناهم انت سو دوان توب يو وخي كورهي وانا لاغني مخايل انهم يوكانو مجرمين الله هو وما خلقنا السماوات والارض سمدي ارض ضمان ابو وما بينه تو لا بيل لاعبينا بلاج يعني حق بان كو samadi ardada xigmad ku jirta waxa way laba soo koobi karo laakiin inaga waxay nootaay alla qudrodii si baynu arkayna oo toosarrufays ilaa alla buu in horiya dad fadhiido hada ciifto hada taaginta hada socoto samadi ardadu way uma حلا أنو كدل بلا شما نان أبورن ما خلقناهم ما نان أبورن إلا بالحق حكمت موسى كل وما نان ما خلقناهما سماذي الأرض وما نان أبورن إلا بالحق حق حكمت موسى ولكن أكثرهم تدخل بالكون لا يعلمون السدء معه نقول يا محمد إنتي رادع بأوجي تدخل فربذا يسدا إن سماذي الأرض أي حاضيه تدخل فربذا بنوبي ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يقال فصل maalinta kala fasilinta kala maalinta allah wax kala fasilinayo kala xukumayo maalinta iyada unba dadka balan loo qaban maalinta way ka deeqayn way allah wuxuu leeyahay maal fasliga wa maalinta kala soo ميقاتهم بالنت وضلاقبته يقوله إثبات ما يدونه أجمعين الدمامات وتخلقه يوما ما ليه ولا عن ما الله يسرون ما مالتها وحقرابين ما وحترم له لون قرجال ما إلا من موجي رحم الله موجي. رحم الله أننا حريصين كفك الله أننا حريص ولون قرجال نعم الله سين إلا إنه قال الله هو العزيز كغالب هو الرحيم والنحر يستوي